فبثا هم رجالا كثيرا ونساء تقل الله الذي تفاءلين به والأرحام إن الله كان عليكم رقيدا يا أيها الذين آمنوا تقل الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ثوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأموي محدثاتها كل محدثة بلعة كل بلعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد فولن نذكركم بسنة من آكل السنن في ليلة الجمعة وهي الاكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وما يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته بهذه السنة فيقول صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة فإن صلاتكم عرضة علي وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشره وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أولا ثانيا آه, نبدأ بالملاد تبارك فعالى الكلام عن مبحث أيضا متعلق بالاعتقاد. فمسائل الاعتقاد من الأهمية لمكان فهذه المسائل التي هي بحر لا ساحل له بمعنى أن الإنسان قد ينتهي من دراسة اللغة قد ينتهي من دراسة الأصول قد ينتهي من دراسة المصطلح الفقه أما العقيدة فهذه كما ذكرنا بحر لا ساحل له فالإنسان مع العقيدة وسائل الاعتقاد من المحضرة حتى المقبرة لأنها من الأهمية بمكان فعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل العمل وكان الهجي النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما بعث رسله إلى البلاد يقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فمساءة اعتقاد مهمة مهمة جدا لأن الإنسان يعني قد يخطئ مثلا في الفروع آآ فيكون آآ أمره يعني معفونا عنه أما الخطأ في مساءة الاعتقاد فقد يعني تخرجه من دولة الإسلام من حيث لا يدري هذه مسألة من أهم إن شاء الله نبدأ في مبحث مهم جدا هذا قد يعني في جمعه اللهم يسر أعين مبحث بعنوان منهج الشافعي في العقيدة منهج الشافعي في العقيدة في هذا البحث أولا سنذكر لما وما اهميه هذا الموضوع ونذكر اصول الامام الشافعي في مسائل الاعتقاد ثم نعالج بعد ذلك بشيء من التفصيل على منهج الشافعي في مسائل الاعتقاد في القرآن في السنه في الصحابه في مسائل الايمان قوله في القرآن قوله في الثلاثه مساله القضاء والقدر الدار نتتبع أقواله رحمه الله وراضي عنه لنقف على مسائل من الأهمية بمكان فنذكر المسألة نذكر قول الشفعي ولنعلم كيف كان رحمه الله موافقا لأهل السنة بل هو أصل من أصول السنة قلبا وقالبا ظاهرا وظاطنا نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله المحاضرة اليوم حتى تناول أمور ثلاثة الأمر الأول قال وهو ترجمة وديذة لليوم الشافعي. ترجمة وديذة لليوم الشافعي. العنصر الثاني أهمية هذا الموضوع موضوع منهج الشافعي في العقيدة يعني أهمية هذا البحث ولمن شرعنا فيه النقطة الثالثة التي نتحدث عنها وصول الشفعي في إثبات العقيدة ما هي أصول الشفعية التي بنى عليها مذهبه في إذبات مسائل الاعتقاد فنقول رب الله التوفيق عليه نتوكل به نستعين أولا ترجمة وجيزة منهم الشافعي حدثوا فيها عن مولده وعن رحلاته في طلب العلم بل في طلب العلم وغير ذلك أولا هو محمد بن إدريس الشافعي. محمد ابن إدريث الشافعي ينتهي نسبه رحمه الله إلى بني عبد مناف فهو نسيب النبي صلى الله عليه وسلم شرف وكث به شرف نسيب النبي وكلمة النسب ليست كما يقول في عرفنا نوم أقارب الزوجة لا النسب هي القرابة الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا النسب هم الأقارب والأصهر هم أقارب الزوجة, الزوجة. الشفعي ينتهي في نسبه إلى بني عبد مناف فجده الأعلى وعبد مناف ابن قصي وهذا هو أيضا الجد الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه محمد بن البيت الشفعي هو من ابناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم الإمام المطالبي رحمه الله ورضي عنه. فهذه منقبة عظيمة ازدادت عزا وشرفا بتنسكه وبعلمه الذي ملأ المشرق والمغرب. مولد الإمام ونشأته من المتفق عليه بين أهل الثيار أن الإمام الشافعي قد ولد سنة خمسين ومئة من الهجرة وهو نفس العام الذي توفي فيه أبو حنيفة هذه من العجائب سنة خمسين ومئة مات أبو حنيفة وفي نفس العام ولد الأمام الشفعي فهذا الدين دين يعني قد قيد له رجالا يحفظون أمر هذا الدين هذه أمة ولاذة لا يعرف العقم طريقا إلى أبنائها يموت إمام يأتي إمام آخر يموت مجاهد يأتي مجاهد آخر في جهاد الثنان وجهاد البنان لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم ما خذله لا تزال من الديمومة والاستمرار إذا اتفق أهل السير أن الشافعية رحمه الله قد ولد سنة خمسين ومائة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما اختلفوا في الموطن الذي ولد فيه. فهناك رواية قد ذكرها ابن أبي حاتم في كتابه هداب الشافعي ومناقبه ذكر فيها أن الشافعي قد ولد بغزة ثم انتقل بعد ذلك مع أمه إلى مكة وفي رواية أخرى ذكرها البيهقي أن الشافعي قد ولد بعسقلان وهي قريبة من غزة فالعماء جمعوا بين هذه الروايات كما فعل ابن حجر والبهيقي قالوا لا تعرض إذا أن غزة هي قرية داخل عسقلان فإذا قال الشافعي ولدت بغزة إنما يقصد المكان الصغير القرية وإذا قال ولدت بعسقلان يقصد المدينة الاوسع إذا أن غزة يعني في داخل عسقلان فإذا هو قد ولد بغزة في مدينة عسقلان ثم انتقل بعد ذلك إلى مكة مات أبوه صغيرا أبو الشافعي قد مات والشافعي صغير فتربى الشافعي يتيما رحمه الله في حجر أمه في بداية طريقه كان يحفظ القرآن ولم يكن معه مال يعطي المحفظ الذي يحفظه القرآن كان الشفعي كما ذكرنا كان فقيرا فلا يملك وجرة الذي يحفظه فقال له الذي يحفظه القرآن يا محمد لا أريد, لا, لا أريد منك مالا فقط أريد منك إن أنا تغيرت عن الحلقة أن تجلس مكاني لتحفظ الصغار فكان إذا غاب شيخه الذي يحفظه على الحلقة كان الشفعي يجلس ل يحفظ الصغار وكان في سنهم ولكنه كان نبيهم يعني ظهر نبوغه ونبهته وذكاؤه من الصغر. وهكذا يعني دائما هذا مهم جدا أن الإنسان يعني حاول أن يكتشف المواهب التي في أبنائه يكون من أبنائك من يكون عنده قدرة على حفظ آخر عنده قدرة على حل المعضلات مثلا التفكير في بعض الإشكالات فالقدرات بتتفاوت بين الأبناء هناك ما يعرف بالفروق الفردية أن نكتشف هذه المواهب وهذه الفروق هذا هو رأس الأمر هذا هو رأس الأمر وإلا فإن هذه الملكات التي عند الصغار إن لم تستغل فإنها ستندثر وتتلاشى بنقول الشافعي في صغره كان ملعا بأمرين بالرمي رياضة الرمي حتى أنه كان يعني, يعني مهيرا جدا في ذلك وكان ملعا بالشعر وحفظ الشعر كان مهتما باللغة والشعر حتى أنه يعني في بدء حياته وفي صدر حياته قد ترك أهله ونزل إلى البدو مع قبيلة تسمى الهذيليين رفقهم قيل لعشر سنوات ليتعلم أصول اللغة وكان يحفظ الكثير من أشعارهم يحفظ الكثير من أشعاره لذلك الشفعي يعد حج في اللغة عند ما تتم الخلاف إذا قال قولا يتعلق باللغة فيعني قوله حجة وباب يعني يرجع إليه نقول كما ذكرنا أن الشفعي نشأ يتيما وكان فقيرا وكأن هذه يعني الله صن قضاء الله على طلاب العلم يعني الأصل في العلماء وطلاب العلم كانوا في بدء حياتهم أو في جل حياتهم يعني فقراء لذلك كان إذا يعني إذا رأينا واحدة منهم غنياً يقال إيه فلان غني وهذا في إشارة إلى أن أصل فيهم الفقر لذلك قال ابن حزم تربى في القصور فكان غنياً فكان إذا واحد منهم مثل كان غنيا وكأنه يعني آه شيء خارج للسنة التي يعني رأيناه في تراجم علماء الكثير منهم بل جلهم كانوا من الفقر بمكان حتى يعني أن حينما تقرأ في ترجمة شفعي أنه كان حينما يريد أن يكتب على الورق لا يريد من يشربي الورق فكان يذهب إلى الديوان دوام شيء خاص به مثلا محافظة أو شيء حكومي مثلا فيجد الأوراق ملقاة فيأخذ هذه الأوراق ويكتب, ويكتب على ظهرها فبيقول الشافعي رحمه الله لم يكن لي مال فكنت أذهب إلى الديوان فأستوهب منهم الظهور فأكتب عليها يعني الديوان عندهم ورق يكتب عليه مثلا بعض الأمور وكذا فظهر الورقة يكون خاليا فيذهب فأخذ هذه الأوراق يكتب على ظهرها يكتب على ظهرها من من الأمور التي يعني أيضا كان لها أثر في وجهة الشافعي العلمية أنه بيقول قدمت مكة كما ذكرناه لم يكن أهل مكة ولكنه لكن أمه قد أتت به صغيرا إلى مكة وكانت حريصة على أن يكون الشافعي يعني إماما من أهل العلم وإن شاء الله يكون هذا في مزان حسناتها كانت امرأة عاقلة والله لو أن النساء في هذا العصر اهتموا بأبنائهم في مجال الأمور الدينية والعلم والقرآن نصف الاهتمام الذي يتوجهون به إلى دراسة الأمور الدراسية والمناهج الدراسية نصف الاهتمام فقط لكان الأم يعني شأن آخر. لو أن كل امرأة اهتمت بأبنائها في مجال حفظ القرآن وحفظ الأحاديث نصف ما تهتم به في مسائل المواد الدراسية ها؟ لكن الأم شأن آخر. يعني أم بطبعا يعني لا حاجة للمرأة تهتم بأبنائها في مذاكرة المواد الدراسية ولكن تار الأمر يعني فيه نوع من الغلو والجفو. فبيقول شفعي قلت مكة وأنا ابن, ابن عشر ابن عشرين فرأني نصيب لي يعني كان عنده عشر سنوات فقادم مكة فقريب لشفعي رأه وكان شفعي يعني يرتب العلم من صغره فلما رأه قريبه هذا قال له قال شفعي لا تعجل بهذا يعني لا تتعجل على طلب العلم قال لا تعجل بهذا وأقبل على ما ينفعك يعني تكسب يعمل في خلفة تكسب المال هذا نوع من التثبيت قال الشفعي فجعلت لذتي في العلم وفي طلبه حتى رزق الله منه ما رزق يعني الشافعي لم يسمع لهذه، لهذا النصح الذي توجه به له قريبه أن يترك مثلا العلم وأن بالتكسب والرزق فقال أن العلم قد خبب إليه وجعلت لذاته في طلب العلم قال حتى رزقني الله به ما رزق أليس الله بكاف عبدة؟ بل من انشاغل بالله كفاف الله كل الهموم ففتحت له الدنيا وهذه الدنيا كما ذكرنا أن الدنيا والأخرة ضدان لا يجتمعان يعني آثر العلم الشرعي ففتحت له الدنيا رحلاته في طلب ليس رحلة واحدة بل له رحلات كثيرة تعددت رحلات الشافعي ولكن قبل أن نتعرف على هذه الرحلات نذكر موقفا كان له أكبر الأثر في التوجه لعلم للم الشافعي في توجه لطلب العلم في البداية كما ذكرنا أنه كان ملعن بالشعر وحفظ أبيات الشعر و اللغة وما شابه ذلك فرأاه شيخه هو مسلم من خالد الزنجي هذا من أوائل الشيوخ الذين علموا الشافعي، مسلم من خالد الزنجي فرأى هذا الشيخ رأى الشفعية مولعا بالشعر والرمي وبالأدب وكان يحفظ الكثير من الشعر وعاش لسنوات كما ذكرنا مع قبيلة الغزيليين فقال له شيخه مسلم الزنجي لما رأى ذكاء الشفعي ونباهة الشفعي، قال له من أي قبيلة أنت؟ فقال الشفعي من بن عبد مناف. فقال له شيخه بخن بخم، لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة. ألا جعلت فهمك هذا في الفقه؟ فكان أحسن بك يعني أنت توجه الفهم والحفظ للشيعن والأدب. ألا جعلت هذا الفهم في الفقه أو في العلم؟ لو جعلت ذلك لكان أحسن بك فأشار عليه أن يسافر من مكة إلى المدينة ليجلس بين يدي مالك انظروا إلى توفيق الله تبارك تعالى فقد توجه إلى شفعي ها يعني رجلان قل نصحان الأول نصحه بأن يعكف على طلب الرزق والتكسب ها والثاني كان نصحا أمينا ووجهه إلى أن ينصب العلم وأن يتوجه من مكة كما ذكرنا هو جاء من غزة إلى مكة ثم وجهه شيخه إلى أن يتوجه إلى المدينة ليجلس بين يدي الإمام مالك وهذه هي رحلة رحلته الأولى كان لم يتم العشر عشر سنوات فتوجه من مكة إلى المدينة ليجلس بين يدي مالك وبالفعل آآ جلس آآ إلى آآ بين يدي مالك وقرأ عليه الموطأ فيقال أن الشفعي قد حفظ الموطأ وعمره لم يتعد عشر سنوات حفظ الموطأ موطئ مالك من أوله إلى آخره وكان الشفعي يقول عن موطئ مالك ما في الأرض كتاب من العلم أكثر صوابا من الموطأ بالطبع هذا الكلام قاله الشفعي قبل أن يعني يجمع صحيحي البخاري المسلم وإلا فقال إجمعت الأمة بعد ذلك على أن أصح كتاب بعد كتاب الله بعد كتاب الله هو البخاري ومسلم فتوجيه قول الشافعي أن صح كتاب في الأرض هو موطئ مالك كان هذا قبل أن يصنف صحيحي البخاري ومسلم فجلس امام الشافعي بين ابي مالك وقرأ عليه الموطئ وحفظه واعجب مالك به جدا اعجب بذكاء الشافعي وبنباهة الشافعي وبحفظ الشافعي وتنبأ انه سيكون له شأن في هذا الطريق الرحلة الثانية للشافعي في طلب العلم كانت إلى اليمن بعد أن توفي أمام مالك رحل الشافعي ليلقى أصحاب ابن زريج فرحل إلى اليمن وهنا تأتي محنة الشافعي لما نتكلم عن محنة الشافعي يعلموا أن ما من عالم يترجم له يعني يذكر سيرته إلا وتجد في سيرته باب اعتراه ثابتا في كل الترجم وكل الصيغ يقال محنة فلان محنة العالم كلمة المحنة ها تراها في ترجمة مالك الشافعي ترجمة أبي حنيفة أحمد يعني سنة ها قلال الله قل الله على لا تجد تخلو ترجمة لعالم من علماء الأمة إلا ويسطر فيها فصل في محنه العالم الفلاني ها لما لأن العلماء لما كانوا ورثت الأنبياء وكان الأنبياء أشد الناس بلاء فقد ورث العلماء عن الأنبياء علومهم وبلاءهم فالمبتلى قريب ان الله اذا احب عبدا ابتلاه هذا بلاء رفعه في القدر حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتنن الذين مقابله فلا يعلمنا الله الذين صدقوا ولا يعلمنا الكاذبين مخند المم الشافعي لما صفر إلى اليمن وبدأ ينبغ ويظهر علمه وقدره وفضله به عامل اليمن معنى كلمة عامل يعني الحاكم أو الوالي ليس بالعامل والخادم الذي يعني بالكلمة العامل عندنا، لكن معنى قال عامل مكة عامل اليمن يعني الوالي. في وقتها كان أمين المؤمن هو هارون الرشيد دولة عباسية، فعامل اليمن الذي هو مستعمل من قبل هارون الرشيد في اليمن وش بالشافعي وبجماعة مع الشافعي وش بهم إلى هارون الرشيد. لماذا؟ قال لهون رشيد أن محمد البيض الشافعي ومعه جماعة يريدون الانقلاب على بني العباس اللي بيستسمى في زمنها قلب نظام الحكم كأن هذا الأمر يعني من زمن موجود فأوشى بهم أوشى بالشافعي وبجماعة معه أنهم يريدون الانقلاب على بني العباس والخروج عليهم فحمل الشافعي ومن معه موثقين في الأغلال من اليمن الى دار الخلافة في بغداد يعني الإمام من ائمه السنة يحمل كتاب الله وسنة السلم يحمل موثق في الأغلال من اليمن إلى بغداد الشفايد يحكي عن محنته هذه بيحكي أنه أتى بمن معه وكان معه جملة من الناس أيضاً يعني قد لفقت لهم هذه الطهمة تهمة الخروج والكلام على ولي الأمر وعلى مين المؤمنين فدخلوا على هم وشيد فبيحكي الشهيل يقول كلما دخل واحد تمل عليه الطهمة أنت حاولت أن فيقول لا ما أفعل فتضرب عنقه واحداً بعد واحد يدخل فتلم عليتهم التهمة فتضرب عنه قال فدخلت انا قال دخلت على هارون رشيد وكان في حضراته محمد بن الحسن الشهدان وهذا تلميذ من تلميذ أبي حنيفة كان في بغداد فدخلت على هارون رشيد فأمل علي أنك حاولت أن تنقلب علينا فقلت لم أفعل قال فكلمه محمد بن حسن. محمد بن حسن كان قد يعني سمع على محمد بن الشافعي أنه طالب علم وسمع عن ذكائه ونبوئه ونباهته. قال فكلم محمد بن حسن كلم من كلمه هو الرشيد في أني لم أفعل ذلك وأنه طالب علم وأنه ليس له في مثل هذه الأمور. قال فعفي عندي. يعني هذه وقفات يعني تحتاج إلى فعل إذا تأمل وقفات في حياة الإمام الشافعي لو أنه مثل استمع إلى نصيحة قريبه في ترك العلم من أجل التكاسل هل كان أفضل هذا الإمام الذي ملأ علمه المشرقي هذه واحدة الموقف الثاني لو أنه مثلا قد قتل في هذه المحنة هل كان هذه الله إذا أراد أمرا هيا له أذبابه هيا له أذبابه كمن هذه الأمور أن أراد شيئا هم أرادوا شيئا فكان ما أراده الله عز وجل فكان بم الشافعي بعد هذه المحنة التي كانت في بغداد مكث الشفعي في بغداد لفترة وكان يلازم محمد بن حسن الشابان وكان يتعلم منه الكثير وهنا ترى أنه قد يعني وقع نوع خلاف بين مدرستي مدرسة الشافعي التي تبنى على الحديث ومدرسة أصحاب الرأي التي تبنى في أغلبها على الرأي لذا درت الكثير من المناظرات والخلافات بين التلميذ الذي كان متمثلا في الشافعي رحمه الله وبين شيخه محمد بن حسن ولكن مع ذلك مع مع هذا الذي كان من خلاف المناظرات كان الشافعي يجل شيخه محمد بن حسن ولما لا هو الذي أواه وعلمه وشهد له بحسن ذلك لذلك ما ينقله الأدباع من الغلاب من ان محمد بن حسن الشيباني قد وشى بالشافعي عند هرون رشيد هذا من تعصب الأدباع تنظر يعني كم من أمور تنقل على خلاف مكان بل يعني لا نتغرض أن نقول أنه من أسداد نجاة الشفعي من هذه المحنة ومحمد بن حسن الشفعي لذلك كان الشافعي يجيل له كثيرا وكان يقول أي الشافعي ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن حسن ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد, إلا محمد بن حسن وهنا لفتة أيضاً يعني لابد أن نعرج عليها الشافعي تعرض, تعرض لموقف ليس هينا ينقل موثقا في الأغلال من اليمن إلى دور الخلافة ويشدد عليه وكاد أن يقتل ظلما وزورا بهذه الوشاة الكذبة ولكن هل وجدنا ولو أثرا ضعيفا في أن الشفعي قد ألب الناس على هرون الرشيد بالقبع لا وإنما كان في ذلك يعني على النهج آلي السنة من الصبر على ظلم يوات الأمور لما في الخروج عليه من فاسد يشهد لها الشرع والواقع. بعد أن ظل الشافعي في مكة في بغداد يدرس على يد محمد بن حسن وأخذ الكثير من علمه ومن كتبه وتعلم على ديه عاد إلى مكة عاد إلى مكة أيضا وظل فيها فترة يفتي ويدرس وكان في موسم الحج في مجتمع يفدى عليه الطلاب من كل مكان ففي عام من أعام الحج جاءه تلميذه النبيغة أحمد بن حنبل فجاء إلى الشافعي وجلس بين يديهم فلما لاموا احمد بن حنبل قالوا تترك مجلس بن عيينه يحدثك عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجلس في هذا الفتى الشافعي، فقال احمد لمن قال له ذلك اسكت إن فات حديث ابن عينا بعلو وجدناه عند غيره بنزول وإن فاتنا عقل هذا أي الشفعي وإن فاتنا عقل هذا أخاف أن ثم قال ما رأيت أحد أفقى من هذا الفتى هذا يدل على أنه كان الشافعي في سر كان متصدرا بين الناس تأمل كما سندرس وكما سنذكر يعني الشفعي مات عن 54 عاما وملأ المشرقين علما وفيقها متصميثا وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء كما قال السبكي العلم ليس بكثرة السنوات ولكن فضل لكنه فالله يتيه من يشاء وإلا فمن الناس من يقضي عمره في العلم ولا يحصل إلى القليل ومنهم من تكون سنواته معدودات ويفتح عليه فهذا مهض فضل من الله تبارك تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم ومنه العلم بعد ذلك كما ذكرنا أنه ظل في مكة ثم أيضا رحل إلى بغداد وجلت إليه الطلاب وقد أذى عصيطه وعرف باتباعه للسنة والأثر ثم رحل إلى مصر حينما نذكر سبب رخلة الشافعي من بغداد ومجيئه إلى مصر لها أسباب سببها الرئيس أنه قد تولى الخلافة في بغداد المأمون كان المأمون محبا للكلام ولعلم الكلام, ولعلم الكلام ولعلماء الكلام فظهرت البدع وعلى وعلى دولة المتكلمين وعلى صورت المتكلمين حتى انتشرت البدع وزج بالعلماء إلى السجون فاضق الأمر ضرعا بالشافعي فانتقل إلى مصر كان هذا هو السبب الرئيسي كما ذكرنا في انتقال الشافعي من بغداد إلى مصر. وفي مصر أيضاً يعني عالم قاضر هذا الرجل هذا العالم فلتف حوله وفي مصر يعني رجع الشافعي عن كثير من المسائل التي كان يفتي بها وظهر مذهبه الجديد في مصر حتى أنه كان يقول لا وحل لأحد أن ينقل عني المذهب القديم قابس من أقوال الإمام رحمه الله من أقوال الشافعي. نقف على جملة من ما قاله الشافعي لنعلم فقه الرجل وحكمة الرجل وعلم الرجل كان يقول ينبغي لفقه أن يضع الطراب على رأسه تواضعا لله وسكر كلمة الفقه ليست نحصرة في الذي يعلم فقه بل للعالم أن يعلم حق ربه تبارك تعالى عليه الذي لا أقول أطعمهم فقط من جوع وأمان من خوف بل علمهم من جهل وهذه أعظم من نعمة الإطعام والسقه فالإضعام الصوفية إنما تكون سبب في حياة البدن أما العلم فهذا سبب في حياة, سبب في حياة القلب وحياة المرء على قلبه ليست على بدنه قال الله انها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وقال الشافعي ايضا إذا خفت على عملك من العجب فاذكر رضا من تطلب وفي أي نعيم ترغب وفي أي عقاب ترهب فمن فكر في ذلك ثور عنده عمله والمعنى أن الإنسان لا يعجب بعملهم وإن أعلم وإن جلس إليه الناس بل ينظر دائما إلى أنه يسعى, يسعى, يسعى إلى هدف هدف من الأهمية بمكان أن يرضي ربه تبارك تعالى وأنه يسعى إلى نعيم هذا النعيم لابد أن يرغب فيه والسالك إلى ربي تبارك تعالى له هدف لابد أن يسعى إليه لابد أن يسعى إليه هذا الهدف دونه أن يضع رحله في الجنة مع المحبرة حتى مقبرة قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي وقال وإذا صح الحديث فضريده بقولي عرض الحق وقال أجرام كل حديث على النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإلا لم تسمعه مني ها هذا في هذه الاقوال يهدم الشافعي التعصب لقول الرجال فكل من قدم قول الرجال على قول النبي صلى الله عليه وسلم فله حوض من قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وكذلك يقول الشافعي كل ما قلته يقول كل ما قلته وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فحديث النبي أولى ولا تقلدوني التقليد أصل كلمة التقليد في اللغة من القلادة التي تعلق في رقبة البعير لا تفارقه القلادة تعلق في رقبة البعير لا تفارقه فكذلك الذي يقلد شخصا لا يفارقه في قول من أقواله وقال الشافعي أيضا وددت أن الناس تعلموا هذه, تعلموا هذه الكتب أي كتب الشافعي قال وددت أن الناس تعلموا هذه الكتب ولم ينسبوها إلي من طرفة الشافعي رحمه الله أيضا من أقواله قال الحميدي قال الشافعي يوما حديثا فقلت الحميدي له أتأخذ بحديث كذا وقال الشافعي هل رأيتني خرجت من كنيفة هل رأيتني علي النار هذا من سياد أهل الكف قال أي الشفعي إذا سمعت حديثا قلت به لما لا أقول به كان الشافعي عنده فراسة عجيبة من أمثلة فراسة الشفعي والفراسة أن يتنبأ بأمور يعني ما وهذا أيضا يؤتاه المرء بتقواه ببصيراته بعلمه وبخشعته لربه تبارك وتعالى من عديد فراسة الشافعي أنه قال يوما للربيع عنده من تلاميذه النباء الربيع والبويطي والمزني قال يوما لهؤلاء اثث وقد اجتمعوا عنده قال للربيع انت تموت في الحديث أي تموت معلما للحديث وسلم ناشرا لعلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للبويطي انت تموت في انت تبوت تموت في الحديث وقال المزني لو نظرك الشيطان لقطعته يعني عندك حجة في المناظرة حتى أن الشيطان لو ناظرك لقطعته أي لقطعت حجته وبالفعل فقد مات الربيع في لحديث الحديث صلى الله عليه وسلم ومات البواطي في الحديد وذلك في فتة نحنة القرآن والقول بخلق القرآن ثبت البوطية على البوطية على قوله أن القرآن كلام الله حتى بثقوه في الحديد فكان في كل جمعة يخرج يحاول الخروج من السجن ويستأذن للخروج لصلاه الجمعة فيمنعونه حتى مات في الحديد وما كفنوه وما غسلوه بل جروه في أغلاله ودفنوه في الحديد ومن مات على شيء عليه. يبعث يوم القيامة في حليدهم شاهدا عند رب تبارك تعالى أنه مات قائلا للحق أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق من أقوال العلماء في فضل وقدر الشافعي قال عبد الله بن أحمد قلت لأبي يا أبدي أي رجل كان الشافعي سمعتك تكثر له الدعاء وقال أحمد يا بني الشافعي كشمس للدنيا والعافية للبدن فانظر هل لها زيد من عوض الشمس للدني والعافية للبدن هذان لا عوض لهما. وقال أحمد ما من أحد مسى قال من ولا محبرة إلا وللشافعي في عنقه منا وكان الحميدي شيخ الشافعي أو هو كان الحميدي شيخ البخاري يقول حدثنا سيد الفقهاء الشافعي وانظر إلى عجيب فعل إصحاق وذلك راهوي أو ذلك أن أمرأة كانت متزوجة من رجل عنده كتب الشافعي كانت من رجل عنده كتب فما تزوجها؟ فتزوجها اسحاق ابن راهوي ليس لشيء إلا لأنها في بيتها كتب زوجها الذي مات وكان يحمل كتب الشافعي فتزوج اسحاق رغبه في كتب الشافعي وهذا ابن عيينة كان إذا سئل ابن عيينة من مشايخ الشافعي كان إذا سئل التفت إلى الشافعي وقال سألوا هذا وهذا من الإنصاف والإنصاف عزيز يعني الإنصاف الإنسان أن يحيل إلى الأعلم لا ينظر إلى وأن كان مشهورا يعني من المواقف التي لا أنساها لشيخنا وسيدنا دكتور محمد حسن كان في يوما في مجلس في وجود شيخ أبو إصحاق شفاهم الله وطال عمره ونفع به فذكر للشيخ ابي اسحاق فتوى الشيخ الفوزان في مسألة عن مسألة الحيض فسئل <تصفيق> أبو اسحاق عن توجيه قول الشيخ الفوزان في مسألة من فتوى من, الفتا... من الفتاوى في وجود الطلاب فقال الشيخ أبو صحاق للشيخ الدكتور محمد حسن ما وجهه الشيخ الفوزان في ذلك؟ يعني انصاف تواضع يعني ومن أن ننزل الناس ما لا يعرفوا الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل نختم بمسألة ها يعني إن شاء الله مرة جا يعني نتكلم عن اصول الشفاهات العقيدة. مسألة أيضا لها أهمية في هذه المقدمة وهي أهمية هذا الموضوع. بإجازة ما أهمية هذا البحث بحث منهج الشافعي في العقيدة. اولا أهمية هذا البحث أننا يعني إن شاء الله نعمد إلى الكلام عن منهج الشافعي في العقيدة لأمور. اولا أن الشافعي إمام من أئمة أهل السنة كبير القدر عظيم الشأن. فعقيدته تعد يعني من المراجع المهمة مرجع رئيسي لأهل السنة ولأهل العلم ولطلاب العلم لأن السلفية إذا كانت هي فهم لكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فمن خيم سلفها هو الإيم الشافعي فالوقوف على عقيدته يكون أن لطالب العلم ليعلم كيف كانت عقيدة السلف وكلما كان العهد أقرب بمصدر الوحي زمانا ومكانا كانت البركة وخص الاتباع هذا والإثبات الأول في دراسة عقيدة الشافعي. الإثبات الثاني هو أردنا من ذلك أن نبين تناقض الذي وقع فيه الكثير من متأخر الشافعية، حيث تراهم يعني لا يكادون يصدون عن قول الشافعي في الفروع، في الصلاة، في, في, في, في, في, في, في الزكاة، في الحج، في أمور العبادات والمعاملات، في أنهم يخالفون إذا الشافعي في الأصول، طال كثير منهم. فقد يظن الذي لا يعلم أن الشافعي كان أشعريا وهو لم ينفق كذلك فهذا من التراقل أن المتأخرين من الشافعية لا يكادون يعني يخرج واحد منهم عن أصول الشافعية في الفروع في حين انه تراقل خالفه في أصل أصيل وهو مثال الاعتقاد تترى الكثير منهم على مذهب الاشاعره الذي يعني لا يعلم يظن مثلا أن هذا هو منج الشافعي في الاعتقاد والشفعي بريء من مذهب الأشاعر وكما سيأتي في بيان عقيدة الشافعي. الأمر الثالث والأخير في أمية هذا البحث هو دراسة منهج الشافعي في العقيدة أن هذه الدراسة كما ذكرنا هي مسائل الاعتقاد ومسائل الاعتقاد أهمية مكان لما لسان قد يدرس اللغة وينتهي منها الأصول وينتهي منها المصطلح الفقه أما العلم الذي يكون مرافقا لطلب العلم حتى يلقى رب هو علم الاعتقاد هذا ضح لا ساحل له لا ينتهي فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمين المؤمنات هذا علم أهمي المكان وإلا تمزلت أقدام وضلت أفهام بسبب سوء الفهم في مسألة الاعتقاد ولا يخطئ المرض سبعين خطا في مسائل الفقه هذا أهوى من أن يزل في مسألة في الاعتقاد قد تضيع دينه ودنياه ورب زلة عقادية يعني وقع فيها المرء تقع في مقتل لا يفلح بعدها أبدا الله العفوال عفية فكام من أقدام زلة في مسألة الاعتقاد وإلا فلما نقرأ مثل حديث وستفترق أمتي إلى ثلاثة وثمين فرقة كلها في النار إلا واحدة هذه الفرقة هل ظلت في مثل باب الصلاة أو أركان الصلاة أو في الصيام؟ أو ها؟ لا، إنما ظلت في مسائل الاحتقاب بين إرجاء، بين مغالاء، بين غلو، بين جثو، بين خضرية بين جبرية هذه الفرق إنما ظلت في الأصول لم تصف على أرض صلبة بالعقيدة ها؟ العقيدة هي رأس مالي طلب العيد إلى هذا حد ننتهي إن شاء الله في مرة قادمة لا مفرد نتكلم عن أصول الشفعية في العقيدة ولكن النقطة قد ذا همنا فإن شاء الله الخميس القادم نبدأ بأصول الأصول العامة للشفعية في العقيده مع الأصل الأول وهو الالتزام بالكتاب والسنة وتقضيمها على العقل صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم وحسنانك.